لفظت بقايا روحها واستودعت نزول الثرى بقيت هنا رهينة لا يستطاع شبكتها لأل مشادية لفظت بقايا روحها واستودعت نزول الثرى بقيت هنا لا يستطاب لها الكرام قطعت حبائل وصلها وتفصمت تلك العرام واستبدلت تلك المفارش لحدها المتحجرام ضاق المكان بها فلا تلقى الجليس ولا ترى وأنيسها في قبرها دود المحافر والشرى يغدو على ما يرتضي منها وينخر ما يرى حتى تساقط حسنها وأحال منها المنظرا وتبدلت تلك الأرائك والبطائن والفرا وتوسدت من بعدها طيلا شديدا مغفرا أين الحرير وأين ما يشرا أين الأساور والحنى وصدر يرفل جوهرا أين التي كانت تباهي فيه أصناف الورى ذهبت مع الدنيا الدنية واستحالت صرصرا نسيت هناك فقيرة بعد اللذائذ والثرى واستسلمت للسائلين نكير يتبع منكرا فهناك تسكن جنة من سندس أو مجمرا هذه هي دنيا كزرع اخضر قد اغبر هاذينهايه كل حي بين اطباق الثرى بين اطباق الثرى هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعيات قافلة الداعيات قافلة الداعيات بدأت بفكرة انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله ندعوك أخت الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.qafilah.com الذي حرسنا أن تتضيح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعثافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها الآن